هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه أرغم أنفى الظلم وقل ها هل صليت اليوم عليه هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه أرغم أنفى الظلم وقولها هل صليت اليوم عليه الفائز حقا من صلى والخاسر من عنه تخلى متيام بغض أحمد غلى قد صلينا اليوم على الفائز حقا من صلى والخاسر من عنه تخلى متيى مبغض أحمد غلى قد صلينا اليوم هل صليت اليوم عليه نشرا نصرا لمكانته غيظا لمحارب سنته نشرا نصرا لمكانته غيظا لمحارب سنته رب رحمنا بشفاعته رب رحمنا منا بشفاعتي قل صل الله عليه انت اشتاق إليه ترجو أن تسقى بيدي ارغب ان فضلني وقل لها هل صليت اليوم عليه